أحسن فلا تولهم الأذباو، ومن يولهم يومئذ جذره إلا متحر فلقتال أو متحيز إلى فئة أو متحيز إلى فئة فقد باع بغضب من الله وما أوى جهنم وبأس المصير. فَإِذَا مُنْتَقِلْتَ قَتَلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ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 وَتَطُوفُ فِتْنَةٌ لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَوَاكُمْ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 لَهُ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ العظيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لي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 من عينك فأنظر علينا حجارة فأنظر علينا حجارة من السماء أوئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنصفهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 ما يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيوقمه جميعا فيوقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا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 الله مولاكم نعم المولى ونعما النصير واعلموا أن ما غننتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل إن كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي نَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَمْ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ تَلْقَايَتُم فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئه فثبتوا وذكروا الله كثيرا علَّكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِدِهِ نَكَصَ عَلَى عَقِدِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَونَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض النر هؤلاء إدينهم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ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 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَبِذِي الَّهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَ النَّذِيرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ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 وَإِنَّ جَنَحُ لِلْسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنُصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بِنَقْلُ بِهِمْ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 يا ايها النبي احرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقبون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم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 والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرم الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم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 والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم منهم ولايتهم من شيء حتى يهاجروه وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مساك وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ